وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى المرأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ويصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من رطين لازب فالعجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمديلون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون اِفْكَنَ آلِهَةً تَدْعُونَ إِلَٰهَ لَا تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبٍّ العالمين فَنَظَرَ نظرة فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ خَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا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 قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ولجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ولصرناهم فكانوهم الغالبين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 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه للعراء وهو سقيم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 ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان بكتابكم إن كنتم صادقين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 انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون